الهنوف اللي تلملم الهنوف اللي تلملم غيها في ثوبها جرى ونروح فيها وها يا عرق ربي قرده يوم اجي اضلاع السرجوف في من الغرات شاجر كل ضلع ما يبي يشوف الهنوف الا وحدها الهنوف اللي تلملم غيها في ثوبها جرى ونروح فيها وها يا عرق قردها. يوم أجيها ضلوع سر من الغيرة تشاجر كل ضلع ما يبي شوف الهنوف لا وحدها الهنوف اللي تلملم غيها في ثوب هاجر وأنا في هواها يا عرب ربي قردها يوم أجيها ضلوع سر من الغيرة تشاجر كل ضلع ما, ما يبي شوف الهنوف, شوف الهنوف. اللي اللي الهنوف اللي تلملم غيها في ثوب هاجر ونروح في هواها يا عرب ربي قرد يوم جيها ضوء عسر جوفي من الغرات شاجر كنظل عن ما يبي شوف الهنوف لا وحد الهنوف اللي تلملم غيها في ثوب هاجر ونروح في هواها يوم يجيها ضلوع من الغرات شاجرك لضلع المايب شوف في لا وحدا الهنوف اللي تلملم غيها في ثوب هاجر ونروح في هواها يعرب ربي قردها يوم يجيها ضلوع سرجوف من الغرات شاجرك لضلع